بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفعت وإذا البحار هجرت وإذا القبوب اعترت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقت فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كافدين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جهيم يصلونها يوم الدين وما هم أنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما